الظاهر أن أرى في هذه الآية الكريمة علمية عرفانية تتعدى لمفعول واحد كما أشار له في الخلاصة بقوله لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة وعليه فالمعنى قال فرعون ما أعلمكم وأعرفكم من حقيقة موسى وأنه ينبغي أن يقتل خوف ان يبدل دينكم ويظهر الفساد في أرضكم إلا ما أرى أي أعلم وأعرف أنه الحق والصواب فما أخفي عنكم خلاف ما أظهره لكم وما أهديكم بهذا إلا سبيل الرشاد أي طريق السداد والصواب وهذان الأمران الذان ذكر الله تعالى عن فرعون أنه قالهما في هذه الآية الكريمة قد بين في آيات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد منهما أما الأول منهما وهو قوله ما أريكم إلا ما أرى فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق وأنها ما أنزلها إلا الله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 على أن فرعون كاذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فقول نبي الله موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض مؤكدا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم قد دل أيضا على أنه كاذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه ليظن جهله قومه أن معه الحق كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وأما الأمر الثاني وهو قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وقوله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى وقال بعض العلماء في قوله ما أريكم إلا ما أرى أي ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي من قتل موسى والعلم عند الله تعالى قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات الدالة على أن السيئات لا تضاعف ولا تجزى إلا بمثلها بينها وبين الآيات الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضوعفت في بعض الأحوال قوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم لا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وقوله تعالى في نسائه رضي الله عنهن يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين بين هذه الآيات إشكال معروف وقد قدمنا الجواب عنه موضحا في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون قوله تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنذى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قد أوضحنا معنى هذه الآية الكريمة وبينا العمل الصالح بالآيات القرآنية وأوضحنا الآيات المبينة لمفهوم المخالفة في قوله وهو مؤمن في مواضع متعدده من هذا الكتاب المبارك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية وفي أول سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا قوله تعالى وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم الظاهر أن جملة قوله تدعونني لأكفر بالله بدل من قوله وتدعونني إلى النار لأن الدعوة إلى الكفر بالله والإشراك به دعوة إلى النار وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفر والإشراك بالله مستوجب لدخول النار بينه تعالى في آيات كثيرة من كتابه كقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقد قدمنا ما فيه كفاية من ذلك في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء الآية أيها المستمعون الكرام بهذه الإحالة من المؤلف رحمه الله ينتهي بنا مطافنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء قريب ان شاء الله وأنتم بخير